هذا أيها الإخوة هو الشريط الحادي واللجرون من شرش كتاب الأصول من علم الأصول مثلا لحم الإبن هل ينقضه نعم ينقضه لكن يقينا كتحريم لا لكنه ظن لكنه ظن طيب يجوز أن يفكي إذا غلب على ظنه ها. طيب إذا غالب نعم غالب أرغبا إذا كان عنده شك مترجد يحرم الفتوى يحرم عليها أن يجب أن يتوقف ويقول مثلا يجي بعد يوم ويومين أو أكثر أو, أو يحرق المهم أنه لا يجوز أن يفتي مع الترجد بعض الناس يفتي مع ترد كيف يفتي يقول أعتقد كذا وكذا أعتقد كذا وكذا تقول في هذه القراءة حرام ولا حلال ها؟ أعتقد لهم حرام هل هي أسافة سقطت لهم حرام ما عندي الثليل والله أعتقد لأن نفسي تميل لأنه حرام وش الدليل ما عندي دليل إذن هذا حرام يرتي أو لمه حرام حرام ما عنديه دليل لا يقين ولا ظن ياجيب أنا سواق نعم طيب مثلًا في لا شخص في من من رأى من قبل نعم هو يعني شخص يقدر الحكم نعم لا على على كلام كثير من الأغيرة ما في لا لا رأس نفسي ما في ما في ما في إلا إذا رأى مصحة رافية إذا رأى مصحة رافية أنا بس نفسي <تصفيق> <تصفيق> إيه أقولها؟ <تصفيق> إيه نعم، إيه نعم. أقول دراء قد ير... قد يرى إن المصلحة إن يحول كيف المصلحة؟ إذا أفسه ربما رمياتنا هذا، لكن لا يسأل يسألون متى ناس آخرين؟ فوالله كان الإنسان كذا وكذا. كان الإنسان عندنا شنط لا يعني العالم اللي في البلد. فهنا قد يكون مصلحة أن شيلة حتى يكون أقوى جانب أن المؤلف رحمه الله تعالى شروط الفتوى استطول جواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عالما بالحكم يقينا يلهميا يقينا يقين يقين او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف ثانيا أن يتصور السؤال تصورا عاما يتمكن من الحكم يتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء صرع عن تصوره فإذا اشمل عليه معنى كلام المستفس فعليه عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استطراف أو ذكر تفصيل إذا سأل أو ذكر تفصيل في الجواب إيش أو ذكر أو ذكر تفصيل في الجواب فإذا سأل عن عن أمر إذا سأل عن أمر خلك وش نفترض بأن سأل سؤال سأل مبين معدون سؤال مبين معدون احتضن يعني كان شخصيات كذا واحد. إذا سوينا سؤال. نعم. سأل, سأل, سأل على على. أيه. سأل على. إذا سوينا عن أمر حرك عن ذنب وأثم وعن وعن من شقيق. خليت. نعم. خليت عن الذنب هل هو هل هو لأم أو أو لأ أو أو قصر أو قصر إنجاز. فإن كان لأم فلا شيء له. والباقي بعد صدر ذنب عن. وإن كان لغير الأم فالباقي بعد قرض الدين فهو ولا شيء للعم. السلام عليكم فالما لمحمد الله تعالى تروض وقبل أن نسأل أن نبدأ تشهد بسر ونسأل من هو المسلم؟ حالي مرسي مرسي قام قبل هو كان لهم أمين وخدمة أو هو الذي يكون هناك ثاني خليش باقي يسأل أن يكون هناك اشترك محمد هو المخفر عن حكم الشغل المخفر عن حكم الشغل السلام المخفر عن حكم الشغل هذا المخفر لكن قد سيبه قد يوقي إذا كان حمله وصواته إذا كان عن جهل نعم هو رسول طريق ما تقول في من سئل ما حكم الفاعل إذا فصل بينه وبين الفعلين المفروض لا أقول أخبار عن حكم مشايخ مكتين طيب فهل سمو مكتين لا سمو لا سمو طيب إيه من هو في؟ الرجال هو السائل عن حكم شر ذاك مم... يعني شوف يا شباب طيب وش ارتكبوا اول فني يعني تعتبر مسفتي لغتين لا الشيء غير مكفي الا سلاح نعم طيب اثبات الشرط لتجوز حد وطول ان يكون المفتي عارفا بالحكم وان شيء ها جواز المفتي ما قلت اصغر علي ولا انا هذا مدرس هذا مدرس هذا مدرس ها ايه لانه لأن قوله يشرف لجواز الفتوه ثم واي مجدل باثي طيب الثاني يداره نحو شروط وقلنا في جواز الفتوه انتبه لأن الفتوى قد تكون جائزة وقد تكون واضحة وشاعد شروط الوجوب أحيانا تجب الفتوى لكن الوجوب بعد جواب استاب لجواب الفتو سرط أن يكون المفت عارفا بالحكم عارفا ولا يقينا أو ظنا لماذا لما قل عارما؟ لأننا لو قلنا عالما ما صح أن نقول أو ظن إذ العلم يناسب ظن فلهذا قلنا عارف لأن المعرفة تشمل ما هو علم وما هو ظن ولهذا نفعه العلم على أنه لا يصح أن يطلق على الله اسم عارف عارف لا لا شمن ولا خضر لا تكون ان الله عارف لان المعرفة تكون في العلم وتكون في الظن وايضا المعرفة يقولون نسأل الله بها استكشاف بعد اللبث او بعد اللبس هذا الصحيح استكشاف بعد اللبس. والله سبحانه وتعالى لا لم يتقدم علمه لبس. فلهذا لا يفرق على الله أنه عارف وإنه يقال آهن طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة يعرف فوصل الله في المعرفة فالجواب أن هذه معرفة خاصة ليست في المعرفة التي معناها من الشيخ والشيخ بل المعنى أنه يحتفينك كما أنك تعرفت إليه بالرخاء هي معرفة خاصة وليست المعرفة التي الاستكشاف بعد الله أو الاستكشاف بعد الله. طيب إذا يقين أو ظننا يعني لابد أن نكون مطيعا لهم بالحكم يقينا يقين ليس النعاس المدح حتى أن قال قد ما تقول ميتا عندي شاهد ميت مش تقول ليه أضحان هل عندي علم ذلك؟ <تصفيق> يقين لا <لغني>. ظن <تصفيق> يقين هل عندي؟ أو ظن في حيتك تكون لأجلهم شبيه إن في ثوبها وإن في دلالتها وإن في احتمال معارض وما أشبه ذلك المهم أن يكون في الدليل استباح فهنا قد لا دل كان الى الى العلم الذي لا قول استماع وقد يكون عنده اذا يكون عنده ظن و من هذا انه يتوجب للمفتي ان يفتی بالظن وهذا مستحيل كيف تفتي بالظن وقد ذم الله الذين يقولون بالظن دمه في المقال اجاب على هذا او اجاب عن هذا ان نقول ان الظن ظن ظنها. ظن ليس مبنيا على اشقاء وانما هو تخرض مطلق فهذا هو النجم ومنه فور بعض العواصم او المتحدثين فيه واللذين يدعون إلى سبيل عبديك رضي الله عطاء قت إن هذا إحرام عطاء من العديش غنم غنم لجعله أما غد من بحر في العدين وراجع لكنه لم يصل إلى حد اليقين فإنه إذا حكم في فقد حكم بما صحيح وفق الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وقال فضأ الله نفس بعض وقد تيمم عمار بنية تيمم تيمم من نبني العربان ولم يوكف كل نجا عليه الصلاة ما وإنما أقبره بما يجب عليك ولم يهمره لإعادة الصلاة نا عننا نعنة يمومه عن الجنابة في التمر والمبنى. والمبنى. على، على على على في الصعيد ما بين على ضمّه. ماذا؟ لما بين عينه؟ على ضمّه. على ضمّه. لما بين عينه؟ على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ضمّه. على ان الانسان قد لا يصل الى الضبط لا الى العلم قط ولو ان ادمنا الذين بأن لوث إلا بما الا المحصر العلم ستحصرت كثير من الاحكام كتابات كثيرة قام شرع واذا عرفنا ذلك ان كثير من الاحكام الشرعيه مبني على ظن بعد الاقياس فانظر الى الكتب التي, التي تنقل خلاف العلماء وادلتهم كان مغني أو المجموعة النوع أو المحلل من حذب حذب أن أعترك لا يصل المستدل فيه إلى ذي قدر هذا وإنما هو مذني على غنم غالب ولا يكلف الله نفسه لا نعم طيب يقول وإن يعني وإن لا يكون عارفا يقينا غن واجب عليه التوقف واجب عليه أن يتوقف كيف؟ واجب عليه التوقف عالم كبير يأتيه في رجل صديق يسأل عن مسألة ويقول ما أدل أتوقف لا. نعم لا. هذا لا هذا. أفعل هذا لا بل هذا واضح هذا هو الأفضل بالعلم الكبير إذا سئل عن شيء لا يعلم وأن يقول لا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو العام تقع أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه وحده فكيف يغيب يقال منا نهادف ابن آنس رحمه الله إماما دار الهترا واحد من الضرع جاء رجل من جلال الخراسة أرسله أهل الجلس يسألونه عما سأله فسأله فقال نعم فسأل كم عدد فقال ليس أقول لي أن أخذ الشيء قل قل لهم إن الإمام مالك بلعب الله عم. ولا ولا أمه هذا الشيء وهذا ما أنه هو الواجب شارع فهو المقترى عقلا لأن الإنسان إذا, سأل إذا, إذا أخذ بغياله ثم ظهر خطأه ظهر خضر خلت ثقة الناس بيه وصار الناس لا يتقون به لكن إذا قال لا أعلم ثم بحثوا وعلم الناس يتقون به يتقون به تنظر كيف يتدرج الشيطان بالإنسان يقول له أنت حبر زمانك وعالم مكانك، تقول ما أدري حلا في الحكم حرام خلوه من شأن واجب حتى لو واجب الشر لا لا خلي واحد يروح إلا إلا أقنع أقنع ال يغريه السيف ويهرب يغريه ويهرب ولكن الإنسان اللي عنده ورع وثقة الله عزوجل وحماية الشريعة الإسلامية وثقة بإخوانه وحماية النفس في الواقع لا يمكن أن يتكلم إلا في الحال التي يضيح لو شرع الكلام فيها طيب الثاني أن يتصور السؤال تصوراً ثامعاً يتمكن من الحكم عليه وهذه مهمة ذات يما في هذا الزمان كثيراً ما يعرض عليكم السائل المسألة ويتباد أن لها سؤال معين ثم مع التداول مع هذا كلام يتبين أن الصورة التي تصورتها بالأول والتي يقضر لها كلامه أولا ذعيدة كل البعد عن الواقع لأن بعض الناس لا يرسل من عبد وبعض الناس ما يعطي الأمر على حقيقته يخشى أن يكون هناك حكم على خلاف هواقع فتجد ما يفضل الأمر على حقيقته ثم ربكما تصدر فكوا بناء على هذه الصورة، سنورها لك. ثم مع الكلام والأخذ والرد يتبين لك أن كلامه الأول بعيد عن الواقع. ولهذا يجب أن الكلام يحتاط في هذا المثل، ولا تصور القضية تصوراً كامل. ثم بعد ذلك يحكم. ومن القواعد المعروفة المقررة إلى العلم الحكم على الشيء. فرع عن تصوره فرع عن, عن تصوره لا تتحكم على شيء لا تتصور أو تصورا تم حتى يكون الحكم مطابق الواقع وإن يحضر خلل خلل كثير جدا ومن ذلك أنك تجد أحيان تسوى العلماء السبار فللأن طاهرها التعارض ولكن عندما تأمل تعرف أن الصورة التي عرض لقاء أو عرض حكم وحكم لقاء تخالف الثاني لكن تحتاج لا تأمل تحتاج لا تأمل لذلك يجب على الإنسان أن يتصور الشيء تصورا ثامنا قبل أن يحكم عليه كثير من الناس يتكرر القضية من القضايا التي ظاهرها المنكر المنكر العظيم ثم إن أثر الحكم قبل التصور وقع في الورقة سالواجه أن يتصور قبل هذا الشيء الذي نثل لك مثلا هلوى كما نطل على صورة المنكر العظيمة أو يحتاج إلى التكبر فالمججي بالحقيقة أمره عظيم يجب أن يتصور قبل أن نفذي حتى يكون كلامه مطابقاً لأمنا فإذا أكتل عليهم مانا كلام المحتفظ وهذا كثيراً ما يقع عليهم فالآن اختلاف الله بين العرب تجد الدول العربية كلها عربية لكن فيك إنسان يتكلم بكلمة ما تدل وش معناه على أبلاء وربما صدما أن معناها ما أكثر ما يشغ السائل ولهذا يجب أن أن أنه إذا يجب أن يستمحي إذا فعل كلام أن يسأل وش معناها لا سيما إذا كان بعيدا عن وطنه لأن اللهجات تختلف. قد تكون كلمة واحدة مستعمرة في صد الزيت وكيجب ما بين الله هناك بمعنى وعند الحجاز بمعنى الأعض وعند مصر بمعنى الثالث وفي العراق بمعنى الغابر الشيخان بمعنى الثامن في اليمن بمعنى الثالث فاكر وفي السودان أيضا بمعنى الثالث فأرثوا لحاج يجب أن المعثم يفتق قبل أن يفتق وإن كان يتاج إلى تخصيب استصّله استصّل من؟ سا. السائل أو لكر التصيلة الجواب لكن أيهم أحسن أن يذكر التصيلة الجواب أو أن يستقصر السائل الظاهن كان أحسن الثاني أحسن أن يستقصر لأنه لو لكر التصيلة الجواب لا سيما أن إذا لم يكن الجواب مكتوبا أو مسجلا فإن السائل ربما ربما ينسل ينسل السفير لكن إذا استطفاله وأعطاه جواب انتهيا فهم مراح فالحاطم إن الاستطفال إن أن يقع في جواب وإن أن يقع من المفتي سؤالا قبل جواب وأيهم أحسن يقول أحسن الثاني أن يستطفل المستفتية قبل أن يجيب وفذلك أن التفصيلة لجواب قد ينساه المستفيد نعم لو فجد أن الجواب محرر بإكتابه أو بالتفكيل فهنا قد يترجح هذا لكن مع ذلك الأول أحد مثال ذلك سؤال رجل عن الذي ينهلك عن بنا وأخذ وعني فقيم قال عن عمري انهلك ليش ما قال عن من يسنهلك لان هذا تعبير القرآن تعبير القرآن وانا امسي كل طالب علم اذا امكنه ان يعبر الا بتعبير القرآن او الحديث النبوي فليحذر. فليحذر. لان التعبير التعبير الدليل. أكثر قمئينا وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس فإذا أمكنك أن تعدد ذلك القرآن هو أحد فهنا نقول الإبريخ لأن هذا لديه القرآن طيب الحلف عن بنت وأخ وعن شقيق بنت وأخ وعم شقيق طيب الناس يقول بذلت والباقي للأخ والعمال الشيء لأن الأخ أقرب للعمل ولكن هذا لا أجوء الواجب إيه؟ التطريق فنقول هل, هل الأخ أقرب لأم أو لا؟ إلى من لك العمل الآن؟ عن الأخ عن الأخ هل هو أخب لأم؟ او أول يعرف أول نعم هل هو آخر لأم او لا يعني كلمة زايد ماذا أقول سهل او يفصل في جواه إن كانت أم فلا شيء له والباقي بعد فرد البنت له وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرد البنت له ولا شيء له فإذا أنا محتاج تفصيل ذلك لا, لا. ليش؟ مذكر في مثال من الشقيق، لكن لو قرب عم بس يحتاج للصيغ. طيب إذا إذا بن وأخ وعم الشقيق كأن رزح هذا السؤال. ما نقول للبنت النسب والباقي الأخ، ولا للبنت النسب والباقي العم الشقيق. بالنفس. هذا الأخ هذا الأخ أخ شقيق كيف أخذ؟ له لبنت النصر والباقي لأخ شقيق والعمل لثلاث شيئ طيب فهذا الأخ أخ لأمه هن لبنت النصر والباقي لعمل شقيق ولف لأمه لثلاث شيئ يثبت نعم لأن ابنت أخوارك وفي الوقت يثبت لكم وفي الوقت يثبت لكم وفي الوقت يثبت نعم أعطي كان عن الثاني يسأل آخر هل كهارف عن ابنت وأخ وعم نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك نفسك لاش لو... أي لا لا لا من أيهم لنبدأه؟ لا نبدأ بالأخ الأصغر. لا نبدأ بالأب. لا نبدأ بالعم. لا نبدأ بالعم. نبدأ بالعم. العم إذا قال إنه أخ من أخ منهم، أخ منهم. آه قف يا عم. إذا قال إنه عم منهم، كن هذا مال شيء أبشر؟ هاه؟ يعني ما دولا حرام؟ خلنا نسأل نماذج. طيب ثم إذا قال إنه عم شفير أو لعافي ناجر الأخ عايز إذا قال الأخ أقول لأم شقا طيب قال الأخ أقول لأم ولا أم عم لأم إله ويا سطران إله ويا سطران إلما الميراث إلما البن فاربا ورد لعن نفس فاربا وذاقرا أبدأ بالأخر، ها؟ أبدأ بالأخر، لا. إذا كان الأخر شقيق اسمه، إذا كان الأختي، أختي. أنا أشتري مثل العنب. إذا نبدأ بهذا عشان نشوف نأخذهم على واحد واحد. صحيح إذا كان الأخت شقيقة أولياء، نعم. ما نحدد المثال. إذا نبدأ بالأخر، نبدأ بالأخر. كل عن غير واحد. كل قطبيهم في الربع الأخر. وهذا أينه؟ بس لكن لكن أخر. لأننا نستريحنا العم إذا قالوا أخ شقيق أو لأب خلاص إن العم لا أحتاج إلى نعم لكن هذا فإذا قال العم شقيق أو لأب رجال الأخ السؤال عن أخ أخ السؤال عن الأخ أورا ثم عن الأم كان خلق قال رحمه الله تعالى لشروف المجوعة الثالث أن هذه الزال يتمكن من تفور المسألة وتصديقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها ويسترض يجوب الفتوى شروط منها الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصف سائل التعلم، فإنه لا يجوز فتم العلم بل يجيب عنه متى. قوله بكل حال ما الرحمن الرحيم ان الله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا ان الفجو يشترط اللجوء في جواب الشروح منها خالد يطرح من طريقه اني يذهب الموضوع ثم قال مالك الثالث ان يكون هادئ البال ان يكون من هادئ البال يعني مطمئنا ليس وراء رسول يشغله لأن, لان من لم يكن هادئ البال وان تفور الشيء قد يدير قصته فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن بالصحيح وهذا يقع كثيرا يقع كثيرا فسيء ما يلجئ بعض الناس الى السفتة او الى الفتور وانت مشهور شغل عظيم مشهور فهنا نقول لا يجوز لك ان تشتئ يحرم عليه لماذا لانك ربما تخطئ تخطئ اما في تصور القضية وانا في تطبيقها على الاحكام الشرقية طيب لكن لو قال خاطئ فانا اذا قلت للمستفى اصد اصد اذا بعدين يزعل فماذا نقول نقول ولا يزعل زعله ولا غرب الله عز ما يهم خلوه يزعل نعم قل لك كثيرا بعض الناس يقول انا جاي من بعيد الحين يقول لك الواحد انا جاي من بعيد من ينتظم جاي من مبكة ولا من مبكة سرقية ولا من مليكة ولا من من ثلاث باية من جاي جاي من بريج بريج عن عندي ذلك كان بسيطة يعني لو كنا في, في, في الرياض كان يعترف من الرياض نعم على كل حال مثل هذا ربما يفعل إذا قلت يتمر جميعا لتعني لكن ما يهم يعني كونك تقول أي تمر جميعا لتعني ويجي استفسي وأنت مطمئن هذه البعض أحسن فليهذا يقول المؤلف ليتمكن ليتمكن من تطور المسألة وتطبيقها على الأدلة السرعية ليتفوّر ايش يتمكن من تطور المسألة لأن المسؤول لا يشعر ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة السرعية لأن المسؤول وقد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها لجل شرعه وقد يكون الأمر بالآكل فلا يكفي حال انشغال فكره بغرض بغرض إذا كان رضان لا يبتي والغرض لا تفكر كثيرا قد يكون سببه الغيرة. الغيرة بحيث إذا جاء إنسان من الستيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شرور فحينئذ لا جد ان يفتد يجب ان يتوقع وحين يكون سبب الغضب غير الغير إما سوء تصرف المستفتد إما سوء تصرف المستفتد يعني بعض المستفتدين يقولون انت ظالم لماذا نسألكوا يستفتدين إذا كان انت ظالم ربما يستطيروا النسان يستطيروا وأنتم كلمهم قصة الأعراض التي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رجاءه فأثرت حاشية الرجاء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما يعنونهم طيئة على كل هذا إذا كان الغرضان لا يفتي ولكن العلماء يقولون إن الغرض له ثلاث مراحل أول ونهاية ووسط أما النهاية فإنها تلصق صاحبه بالمجاني فلا حكم لأوله أبدا كل أقوال ما تعتبر لأنه مثل مجين وهذا بالاتفاق حتى وإن كان ذلك في طلاق غاسي فلا تطلق وأما الابتداء الأول أول الغرض فهذا لا أثر له يعني أن وجوده كأدمه فتعتبر أقوال صاحب ويؤخر بها ومهتل لذلك في غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن عوام أن يتقدم شرب حائقه على شرب الأنصاري فقال له الأنصاري عط الله عنه أن كان ابن عمتك يا رسول الله لأن زباد مع أبوام أمه صفية بن عبد المطلب، أمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله هذه كلمة عظيمة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسب عليها لما لسببه السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه وسلم وله أن يأفو عنه والسبب الثاني ان هذا حاملته الحمية حمية وصار يتكلم بغير الشهور هذا العنصار فلهذا عفعه ولكنه استحفظ للذبير حقه وقال له لما قال العنصار هذا قال له افطي يا ذبير حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جهه الجدر الحوادث التي تكون بين بين الاحواض احواض الزر ثم عندنا ها السلاله نعم طيب المهم أن, ان الغضب ابتدائه ايش ها لا اثر له ووجوده كالعدم ويقضي فيه القاضي ويفتي المفتي الحال الثالثة للغضاء حال الوفق لا في اول ولا في نهاية فهذا موضع جزائن بين هذه العلم حل يعصى عنه او لا يعصى عنه بمعنى حل تعتبر اخوال صاحبه او لا تعتبر اخاذه فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق او لا تطلق قال بعض العلماء صح، وقال آخرون لا صح، لأن هذا الرجل مغلوب على عمه صحيح من يتصور ما قال، لكن كأن أحدا أفره على ذلك من غضب، وهل أصدق السامعية وابن القيم رحمه الله؟ كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم. يعني هو ليس بعربان لكن مهتم عند أمر هام والنصف أنه قد حجد في الصاعر وما وجد الآن دقي عليه، هاه؟ ربع ساعة والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق إذا هو مهتم ولا مهتم؟ مهتم جدا في هم إذا هذا وقف يقول بسألك لو وقف سأله ما يتصور؟ القضية فربما اعتبرين كذلك في شدة ملء في شدة ملء هذا الرجل جالس للناس شفت من طلوع الشمس والآن الشمس لها ساعتها وهل فسأله شفت من كل لجان وملء ملء وتعب يجوز شفت ولا لا لا يجوز وهذا مع كونه لا يجوز من ناحية شرعية هو أيضا لا يجوز من ناحية صحية لأن الإنسان إذا أرهق ستجه فهو على حساب صحته في المستقبل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفع أصلافهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليكم وقالت الذين يقومون في الليل قال ليصلي أحدكم نساطا حيده كسلا ونعر فليركض فإن الله لا يعمل حتى تمل أما بعض الناس الشقوا لنفسه ويجعلها فهذا خطأ لأنه على حساب الحكيم المستقبلي قد لا نحس الآن بشيء لأنه شاق ومشي ومقبل لكن في المستقبل يكون على حساب طيب إذا إذا كان في في سدره ملل نقوله لا تزف عنك أصل حتى تلين فصحيح ثم أفسد كذلك لو كان في شدة حر حر مزدح الآن هو يتصدّى للعرق والخوف كتم ويتصدّى من العرق وهذا يزيد من معجزات الأمور يسأل هل ي هل يفتم ولا لا لا يفتم يخي دعني اروح اترواش ولا لا اروح اتبرد من روح شيء يقول لا من سئل عن علم فكتمه وهو لاعلم لا قل جم من النار نعم وقالوا لا تنفروه الحر قلنا النار جهنم اسد حرا انت لا محتر لكن النار جهنم اسد واذا قلت يقول انا بفك نفسي ونفسك من النار أصل حتى أكون الشريف وأتأمل ووبعثني فيه. له الحق في ذلك. طيب البر أيضا إذا كان في شدة برد مؤلم نقول كذلك. لك الحق في ألا تختي. لكن الحق في ألا تختي لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية. طيب ثم قال ملبرع رحمه الله ويشترط لوجود الفتوشرو وأظن ان نعرف الفرق بين جواز الفتوى وايش ووجوب الفتوى يعني فإذا جازت الفتوى فهل يجب ان نفتي أو لا يجب لأن شروط الثلاثه الصادقه هذه في جواز الفتوى فإذا سل شرط منها حرمت الفتوى ما مثل هي فحرمه الفتوى فاذا تمت شروط شروط الوجود شروط الجواز فهل تجب الفتوى الاستمع يقول ويشترط لوجود الفتوى شروط منها اولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فان لم تكن واقعة لم تجد الفتوى لعدم الضرورة لا بد ان تكون فتوى واقعة فان لم تكن واقعة لم يجب عليه الفتوى لم تجب عليه الفتوى ولهذا كان بعض الثلفي ذكري إلى المسألة قال هل وقعتها لي قال لا قال إذا وقع السأسين إذا وقع السأسين وهذا ربما يكون له حظ من النظر قد يكون من المصلحة ألا تستي بها قبل أن تقع ليش لأنك إذا أستيت بها قبل أن تقع ربما يتساهدها المستفيد ربما يتساهدها المستفيد مثال ذلك لو قال هل الأبطلاق في طهر جامع فيه واقع؟ لا يجب أن الواقع ولا غير الواقع ماذا تقول؟ تقول <تصفيق> حال تطلق في طوشن جمعته فيه هنا يدعى أفتيك أما وأنت لم تطلق فلا أفتيك ما واقع. لأن لو أقول لم يقع صار كل يوم فباحا ومساءا ليش؟ يطلق زوجه يطلق زوجه لأن الجزء إنه بايق طيب إنسان آخر يا ايها هل وهل يشترط للطواف الطهاره؟ في طيب هل وقع منك انك طهرت بلا طهاره يلزم ان نفتيه ولا لا؟ انسي اهو لا لا دمنا لما دام الامر ما وقع لا يلزم واحشى اذا اديته بما ارى وانا ممن يرى ان لا تشترط الطهار للطواف فقل لا تشترط له الطهارة وش يعمل؟ يتهام، يتهام، يعني جاء يتوض يطوف الأول، مع أن الأفضل والمشروع يطوف على أوله لا شك فيها، لكن موجود وعدم الصحة هذا اللي محل محناه. أما لو جاء وقال إنه كان يطوف طواف الحفاظ في زحمة ثديدة، في زحمة ثديدة، نعم، وأنه وصيده بريح. في حالة طوارئ وأحدث ولم يستطع أن أن يخرج وجهه واضحا. ولأنه جاء إلى بلده وتحلل من إحرامه وسأل: أجيب ولا ما أجيب؟ أجيب، ما يجب أن أجيب؟ إذا تمت فرض الثلاثة السابقة وولم أرافقه، سأرفض أن أجيب. طيب وحينئذ إذن مجيد ولا بالعكس لا لا بالعكس ما يجوز بالعكس وأنت على طول لم يجوز هذا إذا كنت ترى أنه أن تواقه غير صحيح وأنه لا وجه لمن قال إن تواقه صحيح يجب أن تسيه بأنه تواقه لمفصح وأنه لا ذل في إحرامه لم يتحلل التحلل الثاني وأن عليك أن يلهب ويغوف لكن إذا كان الأمر عندك محكلا ولم يترجح عندك ترجحا بينا أن الضهار الشرط في الطواف، فحينئذ لا لابأ أن تفتيه في الأسر لأنه ما عندك يقول أن الأسر مخالف الشرط والحالة الآن صعبة عليه صعبة لا سيما إن كان فطيرا لا فيما رجوع او كبيرا يشق عليه او ما اشتده فالتبارك الناس اذا نقول اذا كانت لامي تقع فنسأله فالفتوى غير واشد الا اذا كان طالب علم وسأل عن هذه المسألة ليعرف حكمها في دين الله حتى ينفع الناس به فحين اذا يجب ان تخبره نعم نعم لن نبدأ صحيح صحيح صحيح نجد الله بالذن من النار المقصود العلم هذا كل المشريع وصول الفروعات المقصود بالعلم هو جدا مثل الصلاة والذكاة نعم صحيح كل هلافين عام هشيء هشيء يعني حفظ لا أبري نسروف هذا حفظ هذا الفروع يجب أقول لا أبري نسروف الفروع والأطول كلها نعم نحن رحمة الله وبرعيني والصلاة والسلام على وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جبعهم بإعسانه إلى يوم قال المؤلف رحمه الله بالسرط لوجوب الفتوى شروط والسرط السابق على الثلاثة شروط لجواز الفتوى باعتبار الشروط الثلاثة الأولى لا يجوز الإجزام على الفتوى إلا يتحقق الشروط وباعتبار الثانية لا يجوز الإحيان عن الفتوى <تصفيق> إذا تحققت هذه الشروط يعني أنه تجيب الفتوى إذا تحقق هذه الشروط الأول وقوع الحادثة المسؤول عنه وقوع الحادثة المسؤول عنه فإذا جاءنا ساعد يسأل تقول في رجل فعل كذا وكذا. ثانيا اقول هل حصل هذا انقال نعم وجب علي افتاد انقال لا قلت اذهب حتى تقع وقد كان بعض الثلاث يفعل ذلك اذا سئل عن مثلا قال هل وقع؟ وقعت انقال السائل نعم اجاب وانقال لا قال نحن في عائفة منها لا نجيب في حتى تقع وافي يا طيب ولكن إذا وإن لم لماذا قال لعدم الضرورة لعدم الضرورة فأتى المعلق أنه إذا جاءت الضرورة إلى العلم فيها فإن وجب فلو سأل فيها سائل وهو مسلم قال أنا الآن حكم كما تقول في قتل السيد وأنا مسلم ماذا أقول؟ أقول لا تزد لأن الآن لأنه الآن تربى سفيه عملاً يحتاج احتاد إلى معرفة الأحكام التي تربّى عليه حتى لا أقف فيه. وهذا قد, قد استفاد من قول لعالم الضرورة أن التعليم وقد استفاد من قوله إلا أن يكون قص السائر التعلم. فإن هذا الذي تلبّس العبارة وجاء يسأل. يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محطوراتها نقول إن هذا قصته التألم لأن لا يقع في هذا المسلوب <تصفيق> فهو في حادث نجدين